أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فَلَنَ يَعْلَمُوْنَ مَا كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا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 يوم يوفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرادا إن جهنم كانت مرصدا للطاعين ما آبى لا بثين فيها أحقا لا يدق